فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالدَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَرْغَفُنَّ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ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 وأستوّفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَقْتَالُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ وناتجادل عن الذين وناتجادل عن الذين يختان أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا فيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم